وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إِلَّا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عنه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 فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى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 وأن ليس للإنسان مَا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ وأن رَبِّكَ ربك المنتهى هُوَ هو أضحك وأبكى وَأَنَّهُ هُوَ هو أمات وأحيا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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى